إ ز ا ل النجاسة ة وجوب أو إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة عن الثوى والبدن ل أ ج ل ا ل ص ل ا ة والطواف الواجبين يعني ع ب ا ر ة أ ك ث ر تنظيما ليه الفقهاء أوجبوا إزالة النجاسة الثو والبدن بعبارة تانية أوجبوا بعبارة عن ممكن يكون أ و ض ح امتى يجب امتى يكون واجب علينا أ ن نزيل ح ن ن ا ل ن ج ا س ة عن البدن والثوب متى يكون ذلك واجبا ا ل أ و ل أ ن يكون ل ل ص ل ا ة أ و الطواف الواجبين فالشرط الأول لو ع ن د ي ص ل ا ة و ا ج ب ة او فتاه وفتاه وفتاه وفتاه وفتاه و ف ل ا مش وفتاه ا ج ب ب و ع ت ا ه وفتاه وفتاه اصلي بالنجاسة و مش و ا ج ب لكن م ت ص ح ش ا ل ل طالما ص ا ة ه ن ف ت ا نجاسة ت م ا م لان الصلاه ي الواجبه شرطها أن أشير, ان اشير النجاسه ي من ن على في الثوب والبدن اذا الشرط الاول في امتى ا ز ي ل ا ل ن ج ا س ة ان يكون ا ل ص ل ا ة او ط و ا ف واجبين عليها الشرط الثاني ان تكون ا ل ن ج ا س ة مما لا يعفى عنها هذا الابهام الشرط التاني فلو كانت دم صغير اقل من عقدة اللي احنا فلو قلناها العليا الكبيرة صغير من ديت دم عقدة خ ل الشرط ص مش واجب أ ز ي أزيل نجاسة دي م واجب تمام؟ إمتى يكون واجب عليها تمام لما تبقى أزيله إيه إمتى يعفى يعني عليها أزيل نجاسة دي ممكن من هنا نجاسة محدد أكتر ر واجب ا ل ش الثالث أ ن لا يكون عنده غير الثوب النجس فلو عنده ثوب آ خ ر طائر فمش واجب يزيل ا ل ن ج ا س ة عن هذا الثوب لا يوجد واجب ان ل يزيد من هذا الثوب حيث لا ويصبح لك ان يكون واجب يزيل ان ل يزيد من هذا ا ل ه د و ب لكن و ا لن يكون هناك ا ايه ن ج فهنا لابد, لابد انه يزيل النجاسه و ط ر غير ه ايه انه عنها عنده ايه يعني يصلي طيب تجي يعني يكون عشان النجاسة البدن ان واجبين اذا امتى بزالة طبعا الثوب او اما ان يكون الصلاة والطوف او ان يكون لا يقفى عنها في الصلاة هذا نجاسة الثوب او يكون او يكون او يكونش يقفى غير غير في ط ب ولكن ادل على اعتبار ا ل ط ه ا ر ة في الثوب ا ل ج س د ل أ ج ل الصلاه الأدلة. الدليل عنه يجب ان ل ل ل أ د د ة ا يكون هناك يجب تهار ة في ا ل ث و ب ط ولكن لدينا ج دليل مثلا بديهه في ا ل إ س ل ا م كل مزاهب ا ل إ س ل ا م ويستدل على ا ل إ ج م ا ع ا ل ع ل م ا ء و ا ل أ خ ب ا ر ا ل م س ت ف ي د ة التي تؤمرنا بغسل الثوب والجسد زي ل ا ص ل ا ة إ ل ا بطهور وغيرها هذه الأدلة كثيرة رواية كثيرة ت و ل أ ن هذا بالنسبه للفقهاء قالوا ان ه ل ل د ل ي ل على هذا هي اجماع و ا ل أ خ ب ا ر التي ر و ا ا ي ا ل وردت في اننا لازم نطهر و الثوب او ي ق ل ا ل ي ع ب ر علاقة بين الله ل ا بين ن و إ س ا ن ومقابله ة إذا ي س ا م ي ة و ع ا ل ي ة ف ط ب ي ع ة الحال ان ل ا ن س ا ن الطبيعي لما يكون في واحد ضيف عادي جيله وينظف المكان ويهتم بلبسه ف ل ك ب أ ن ه يكون واقف م أ امام كنا ب ع ل الله ا ب ا ل سبحانه منقف أن ا طهارة نفسية وبدنية م سؤال أ أخرى ل لو ة الامام ا ل و و فروح ض ع ده في من في أكثر ك من ذ صورة في ا ل س أ ل لو ة ديت عن رجل يرى في ثوب أ خ ي ه دما و هو يصلي قال لا يؤذيه حتى ينصرف ر ف شفت فيه لو لابس هدوم نجسة أنا أعلم لكن بيصلي واحد هدوم هو ومش أنا أنا أنه نجسة نجسة ع فأنا ا و ج بل ع ي أن الفقهاء ا ل اتفقوا على انه لو أ ن ا عارف انه عنده ن ج ا س ة مصلى فيها مش مش حاجات ما ولكن يجب ان يكون هناك ي صلى ي و ثوب ن ع اشياء ر ف اخرى لان هناك اشياء اخرى لان ه م ا ك اشياء ا خ ر ا لان هناك ا ل ي ا ل ا ل ر م فصلى فيه وهو لا ي وهو عندنا ل فلا إعادة عليه م إعادة إ و هو علم قبل أن يصلي فنسي فيه فعليه وصلى علم ع قبل يصلي ل أن فنسي ا ا إ ة طيب ع د ن حوالي أ ك ث ر من صور ل م س أ ل ة دي أ و ل ص و ر ة ان واحد يصلي ب ا ل ن ج ا س ة عالم ومتحمد عارف إن فيه نجاسة. وعارف ينفع نجاسة النجاسة بتبطل الصلاة فيها وبالرغم تساهلا فيه أن أن نصلي كده أو تبطل صلى حتى مع فطبعا الشباح صلاته باطله بالاتفاق لصورة ا ل ص و ر ة الاخرى ان ه في واحد ت ا ن ي يصلي بالنجاسه ولكن جاهل بالحكم لكنه عارف بالموضوع يعني ان الدم منها جسة فلو واحد صلى جاهلا بالحكم ويعالم بالموضوع يعني جاهل إن حكم الدم النجاسة وأنه لابد ما يعرفش يصلي يعرفش في يعرفش يعني اعتبارها ان النجاسة وانه ممكن بالنجاسة ان النجاسة نجاسة جاهل الدم لابد ما ما لازم تتسال الصلاة او الاسلام اعتبرها نجاسة ولابد ما يعرفش الحكم الدم حكم ما لكن يعرف ان هذا دم تبطل صلاته تمام طيب الصوره ة أخرى ا ن سلف ب ا ل ن ج ا س ة عكس ا لا ث ن ي ع ا ر ف بالحكم لكن جاهل بالموضوع عارف ان الدم نجس ويجب ازالته عند ا ل ب د ث و ق ت الصلاة عارف لا ان لكن يعرف حكمه هذا دم يعرفش ان ده دم في هذه ا ل ص و ر ه ن ك و ن عالم بالحكم ج ا ه ل بالموضوع ده احنا نعمل ماشي. يكون, آه يكون عالم بالحكم وجاهل بالموضوع هذا هو صلاةه جاهل وجاهل فهو صلاةه هذا حكمه هذا الأول بالحكم بالموضوع أما الذي عارف الحكم وجاهل بالموضوع إزالة يكون ومعرف عكس يعني تبطل أن يجب يجب الصلاة يكون يعرف في أن النجاسة لكن دم لو عرف ان ه ددم كان شاله لكن م ا يعرف ش ان ه ددم اصلا فانه في النهايه صلاته صحيحه و ل نسوا صلى دفع عن ايه ل الأخرى ص و ر ة ا عالي واحد عارف ا ل ى الله ا عليه د و ت هل يمكن ع ان ل ل ف ا يكون هناك يرجع ل ب س ا ل ه د و م صلى الله عليه و س ل ص و ر ة هذا صلاته ب ا ط ل ة أ ي ض ا بالاتفاق إ ذ ن لخص ا ل م س أ ل ة الذي يصلي في ا ل ن ج ا س ة عالم متعمد بطل صلاته بطلت صلاته ل بالحكم عالم, بالموضوع أيضاً. واللي عالم بالحكم م عالم و و والذي ض أيضا ع صلاته ا تبطل ب ل والموضوع وعرف النجاسه في نجاسة وص... عرف ونسي وصلى هذا ي ع ط ب ر ايضا صلاته ب ا ط ل ة صورة وحيدة ا ل ص و ر ة ا ل و ح ي د ة التي تصح صلاته فيه أنه يكون عالم بالحكم جاهل بالحكم عالم بالموضوع ف د ا بالصحه صلاته طيب ليه التفصيل بالشكل ده يعني ليه اللي, اللي نسي برغم انه ناسي يعتبر فليبن ح س ب و ولنصلاتو وطلو ليبن يختلف عن غ ي ر ه يعني قرن نسي ي ع ت ب ر أ ح د أ ف ر ا د العالم ل أ ن ه ك ا ن ع ا ل م ف ي و ق ت من ا ل أ و ق ا ت فلا يكون مزورن ع لكن اللعرف بل ا ح ك م وجايل بل ا موضو ع يعني أنا أ عرف ا ل ح ك م لديه جماله لكن انا مارفش من دام اصلن انا ولصدر صحيح ة الجاهل بالحكم وعلم انه دم و ا ر ف حكمه لكنه عرف حكمه لكنه جاهل بانه دم يعتبر الى ان الجاهل يعتبر الى ايه م ع ز و ر في الحديث ومش واجب عليه الفحص والبحث ومش واجب عليه ي ت أ ك د من انه دم وشرعه ل ي ش واجب عليه والجاهل بالحكم وعرف الموضوع هذا يعتبر صادته ط لانه ل ل بالحكم غير أ يواجب عليه ان يتعلم احكام دينه ا إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة بس مش واجب عليه يتعلم لو كان قاصر يعني مثلا واحد في بلد مفهاش مسلمين او مفهاش رياح مثلا ومش عارف عشان كده جهل احكام دينه عشان ب ح ث و ا عن اماكن التحلم ا د وليس م هناك ن مصادر علميه ا ان ل و ا ا ا ج ل فهذا لا ل قاصر يعرف الوصل الحاجة الثانية ان خالص ي الدم ا قاصر يواجب ي ع ر برضه عنه يعفى نحن ازالته ج جاهل وجاهل ا عندنا ه ل نحن ن قاصر مقصر ك ل م ج ا ل مقصر لكن عنده لو ا شخص يكون عنده علماء وناس ويعملوا ك ه ل وقاصر لا أن كتب ويعملوا ف ن لكن, لكن د ه كتب إنسان ا ا أعرف كتب ه عنه وليس يجب يتعرف أن ي ع ب ر جاهل ق <تصفيق> ص ر ده طيب ب ا ل ن س ب ة للمضطر يعني واحد عنده ثوب ن ر س و م ع ن د ه ش غيره و م ا ع ن د ه ش مايه ط ه ر م ا ي مقطوعه وهدوم ر ج س ه ومش عارف يصلي في ا ل ح ا ل ة دي ممكن يكون هدوم ركسه مش... ما عندوش ممكن الفواقر يوجد يظهره يكون ماء ممكن ا أن في ص ي ن في ل ينشيل الصيف ص ي ف فممكن في أن هدومه وفي الشيطان ي د بان ي في المصلي هل يختلفوا حالة الذي يصلي ي ي عنده ثوب نجس وما يقدرش يطهيره وايضا ما ي ق د ر يشيله عشان البرد فهنا ايه يصلي من غير ه د و م خلص مع البرد الشديد او خلص ولا يصلي بهدوء م كان ناجسا قالوا لا يصلي فيها يجب ص وتصح صلاته ل ولا ي فيها عليه انه يعدها يعني ممكن يكون بعد صلاته صلى الوقت وعدا بعد صلدوره ع ص م مثلا قبل المغرب بسعاده بعد المغرب م أ ز ن ك ذ ا ا ل م ي ا و كان ممكن, ممكن يطهر ه ممكن ه د و م ه عادي و مشاكل و ا ل نر مثلا اشتغل و ا ل د ف ا ي اشتغل ت وكل حاجة هل يعيد ا ل من صلى باترارا ام لا أحدها لا لا يشيل هدوم. يشيل هدوم عنده لا أوه؟ عنده لا لا ن كان بردان وساعات لا و شله هدوم ويجي نزلة تضيع... تاخد... تضيعه لا لا ج و و حر م ش لا ينده ش ي هدومه نكسه ماشيه طب ممكن يشيلها ويصلي الفقهاء قالوا ايه في الحاله ديت دي برضو يلبس هدومه ويصلي في الصغر <تصفيق> بهدومه ك ا ت نكسه م م يصليش عاليا في حال من ا ل أ ح و ا ل لا سواء كان يقدر يشيل الهدوم او مايقدرش يشيل الهدوم سئل ا ل إ م ا م الصادق عن الرجل يجنب في الثوب أ و يصيبه باول وليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه إ ذ ا اضطر إ ل ي ه وسئل ولده ا ل إ م ا م الكاظم عليه السلام عن رجل عريان وحضرت ا ل ص ل ا ة ف أ ص ا ب ثوبا نصفه دم أ و كله دم يصلي فيه أ و يصلي عريانا قال إ ن و ج د ماء غسله ولم إ ن يجد ما ان صلى فيه ولم يصلي علينا ي ن ا أخرى ن د غنيني يعني وأحسن مني من أ م ي س وبنطلون و أ م ي س وبنطلون تانيين يعني تامين او لدي جلابيتين ربنا غنيه الحمد لله طيب في الحاله ديت دولت دي وضع ز ي ا ل ش ك ل ده وجاء ق ت ا ل ص ل ا ة وخاف انها تفوت و ا ق د ر ش يصلي يتفوت عليه في ا ل ح ا ل ة دي يعمل ايه يصلي في واحد منهم و ي ت و ق ع الله ي ك ت ف ي بواحد منهم يكفي شرعا مدام مش عارف ايهما انت عارف ص لا ي ب و ح رحيم د وخلاص وربنا ولا لازم غفور تصلي ا ل ص ل ا ة في الاثنين يعني تصلي مثلا مرة في دي وره وره في تصلي في في تصلي مرتين سليم في عاصر عشان انك تتأكد الصلاة الظهر مثلا الهدوم الهدوم الهدوم الهدوم الفرد بشكل طاهر وره مرة وردوم مرة وره ثوب قدت ما الحل قال الفقهاء يكرر ا ل ص ل ا ة مرتين يصلي فيهما جميعا ي صلي في الاثنين لماذا ل أ ن ه أ ن ا م ت أ ك د انه في نجاح الصلاه واحد منهم و لا اعرف أ ي ه م ا ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن ا م ت أ ك د ا ن ا ل ص ل ا ة يجب عليك ف أ ن ا كده ايه ز م ت ي م ش غ و ل ة ب ط ا ع ة الله سبحانه و تعالى لازم أ ص ل ي في ا ل ن ه ا ي ة بشكل سليم لازم اؤدي ا ل ا م ت س ا ل بشكل سليم لاصلي أ ي حاكره ولكن اقول ل لك ان الزمتي م ش غ و ل ة وجب و ا علي العمل ولكن ا ا د ي ا ب ش ك ل سليم فالشغل ا ل ي ق ي ن ي يستدعي ليه للفراغ ه ا ل ي ق ي ن ي لازم ف ر غ ز م ت ي ضد الشكل م ت ي ك ن منه بان العملته سليم وتكليف الادى ل ي الشكل صحيح ف أ ي ه م ا لدي حلين إ ما الحل اللي فيهم اللي أنا عملته اكون متاكد اني اديت الفرد بشكل سليم اني اصلي في واحد ام لا اصلي في الاثنين جميعا ل لل ن س ب ة اشتباه طاهر ب ن ل ن ر س طيب ف ر ض اخر م ش ك ل ة اخرى يعني ة اضعت ما كان عندي إ ل ا ش و ي ة م ي ة تكفي وضوئي في نفس الوقت في بدني نجاسه ة انا ب و ل كي عليها هاي ا ل س خ ي ر عمله عليك مثلا ع ق و نقطه الدم و ق ت طورت و ا ت ه ا أ ن ا في ا ل ح ا ل ة دي أ ع م ل ي ه اتوضب ا ل م ي ة دي تصلي و من نجاسه و ا ل أ ش ي ء ا ل ن ج ا س ة و ت ي م ل مصليه اعمليه في م ش ك ل ة هذيات عندي مياه لكن ع ل ى ا ل ا د اتوضا بيهم و م ت خ ل ي ت لكن عند ي نجاسه نفس الوقت فعمل ا لوقتي اتوضا لو ا ت و ض ت ب ا ل م ي ة يبكي ر ا ص ل ي ب ا ل ن ج ا س ة لو غسلت ا ل ن ج ا س ة بالميه يبقى كده مش لما اتوضا ب ي بيها م م وصلي ل ه يتيمم ويصلي ل أ ن ل ل و ض و ء في بدل لكن ا ل ن ج ا س ة في البدل تمام؟ يعني بعد ما ايه لانه ع ن د شويه ميه فيعمل فيهم ايه طبعا ق ا ل و ا ل ف غ ا ن و يشيل بالنجاسه ليه لان الوضوء في بديله ل م و ك ن تتيمم وتصلي فينا دي بأخسر دي اللي بقين عندي وصلي في الحاله دي اغسل النجاسه ل كل ه مهم؟ ر ر ده د ن ا ا د ي ط ع ر ف ا مش كبير ولكن الشرح هو اللي اخذ وقت ش و ي ة وتفاصيل بس المسائل يعني اكتر من ص و ر ة المسائل وشويه وقت ذكر نختم الدرس ان شاء الله و ن ب د أ في درس القدم في المطهرات ب إ ذ ن الله تعالى وصلى الله على النبي محمد و ع ل ى بيته الطيبين الطاهرين